ان فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فأحيى به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسطر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعطلون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 Bakalılar, "Lazınlar, tabbülüne kırkta, seni tabrır, onlar da seni tabrır. O da onları tabrır. O da onları tabrır. O da onları كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ فحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون